وَأَنَّ مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ النَّادُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَ وَأَنَّا وَلَنَّا الَّذِينَ عَجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنَّا عَجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءَ أَمَنَّا بِهِ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 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا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 فعصى فرعون الوسول فأخذناه أخذا وبلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة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 علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يظلمون في الأرض يبتغون من فضل الله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 واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورج زفهر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر فينا قور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مَا لم ممدودا وَبَنَيْنَا شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا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 كم أي كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلكتم في سقر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 الله أكبر لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بناءه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 باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلوت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والدفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق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 إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنَّهُ لَكَفُورٌ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نَخَافُ من ربنا يوما عبوسا قمطريرا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 ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زجبيلاً عينا فيها تسمى سلسلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لقل أم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 يا الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت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 ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويلي يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليله ولا يضني من اللهب